بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. يا أيها النبي لم تحلل ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله أفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة لك أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأته وأظهره الله وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ هذه قالت من أنبأك هذا قال نبأ لي العليم الخبير إن تتوقع لله فقد سرج كل هدكما وان تظهر عليه فان الله هو ذو له اجبرين وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربك ان تلقكن ان يبدل لهم ازواجا صورا ولكن مؤمنات قالكات قالت انت عباده عبد الله سيدات وابتعدا ان والناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويقالون ما يؤمنون يا عين من الذين كفروا لا تعتبر اليوم إنما